أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزله الساعه شيء عظيم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 ثم ثم من علاقة ثم من مضغة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم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 ومنكم من يتوافى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئاً وترى الأرض هامدة فإذا نزلنا عليها الماء اهتزت وربت فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج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 وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَاسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ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 والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب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 طَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ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 ولكل أمّة جعلنا من سكّل يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأعماق فإلهكم إله واحد فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم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 را س ل ر ا و ه ر ح ي م و ه و ا جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأرض وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم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 افعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في دين من حرج من لا إبراهيم وهو سمّحكم المسلمين من قبل.